بسم الله الرحمن الرحيم الالف لام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خضاياكم وما هم بحاملين, وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم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 114. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتعوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 115. وإن تكذبوا فقد كذب أمهم من قبلكم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 قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوبا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله الا امراته كانت من الغابرين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 إنا منزلون على أهل هذه القرية لجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون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 من أرسلنا عليه حاصبو ومنهم, ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم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 نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم.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 وإنما مثوى للكافرين هو جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين